جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له إذن وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم اي وقال فرعون لقومه أحضروا الي من المدائن كل ساحر ماهر بالسحر متقن لصنعته وهذا كما قال تعالى قال الملأ من قوم ثرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرن قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم ثم قال تعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فلما جاءوا فرعون بالسحره قال لهم موسى واثقا بانتصاره عليهم اطرحوا ايها السحره ما انتم طارحوه وتامل هذه الايه الكريمه وهذا الثبات والتوكل على الله تعالى فلما جاء السحره قال لهم موسى ألقو ما أنتم القون تأمل ألقو ما أنتم ملقون يعني فيه تخسيس وتقليل وإعلام أن سحرهم شيء قليل لا يلتفت اليه فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو ما أنتم القون أي فلما جاء السحرة قال لهم موسى اطرحوا على الأرض ما تريدون طرحه مما معكم من أمور السهل من الحبال والعصي وغير ذلك من أموركم كما قال الله تعالى وجاء السحرة فرعون قال إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا وفي سورة ضاهر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 إظهارا لقوة حجته بأن شأن المبتدئ بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من ولا سيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم فهذا يدل على كمال قوة فقة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى الذي أظهرتموه هو السحر إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا اثر له انكم بسحركم مفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل من كان مفسدا إذا فلما القوا قال موسى اي فلما القوا ما القوا من العصي والحبال قال موسى ما جئتم به السحر إذا واجه موسى السحر متوكلا على الله ونفسه مملوءه ثقه بالله تعالى وهكذا الإنسان لما يرسخ بالعلم من امور الوحي يكون قويا في هذا فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر اي فلما القى السحره حبالهم وعصيهم وحين ذاك سحر اعين الناس قال موسى للسحره الذي جئتم به هو السحر وليس ما جئتكم به مما اسميتموه سحرا وليس سحرا قال إن الله سيبطله أي لا يبقى له أثرا. إن الله سيذهب سحركم ويظهر بطلانه للناس بما يظهره على يدي من المعجزة. ولذلك أمر المعجزة فيه إبطال لامر السحر.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 وتأمل بأن هذه الآية الكريمة ختمت بقوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحتمل أن هذا من كلام موسى ويحتمل أنه من كلام الله سبحانه وتعالى كلاهما محتمل أي إن الله لا يصلح اعمال الذين يسعون في أرض الله بما يكرهه كالسحرة فلا يتمها لهم فينتفعون بها ولا يثيبهم عليها ان الله يبطل هذا العمل ولا يصلحه ولا ينتفعون به وتأمن إن الله لا يصلح عمل المفسدين وإنما كان السحره مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخرين لهم ولا يعلم أسباب الأشياء فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة ولا يهتدون إلى إصلاح أنفسهم أما السحرة الذين خاطبهم موسى عليه السلام فإسادهم أظهر لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق والدين القويل وترويج الشرك والضلال ولذلك تجد أهل السحرة في كل زمان ومكان إنما يريدون أن ينتفعوا من الناس المخدوعين بهم ثم قال تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرم ويثبت الله الحق ويبين له بكلماته القدريه وبما في كلماته الشرعيه من الحجج والبراهين ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون وتامل في فان الله يثبت الحق اما العمل الباطل فإن الله سبحانه وتعالى يذهبه ويحق الله الحق طب هنا اظهار اسم الجلاله لتربيه المهابه في النفوس ويحق الله الحق بكلماته اي باوامره واحكامه ومعنى الايه اي يثبت الله الحق الذي جاء من عنده ويوضحه ويظهره على من خالفه بكلماته الكونية وكلماته التنزيلية التي يحييها إلى رسله ومنها الإخبار بإظهار الحق واعزازه وربنا قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وذلك ينبغ على الإسلام أن يعمل لأجل نصرة الحق وإثبات دين الله تعالى وتأمى الآية ويحق الله تحق بكلماته ولو كره المجرمون لأن إرادته سبحانه وتعالى هي النافذة وقدرته سبحانه وتعالى هي الغالبة فمعنى الآية أن يحق الله تحق وإن كره العصاة الاثمون ذلك فربنا جل جلاله ينصر دينه وربنا جل جلاله ينصر من قام بهذا الدين لوجه الله تعالى ثم قال تعالى فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم اي يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين صمم القوم على الاعراض فما صدق بموسى مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحة إلا شباب من قومه بني إسرائيل مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها وانه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني اسرائيل وتامل بان دعوه الرسل دائما يتبعهم من يتبعهم الضعفاء فما امن لموسى الا ذريه من قومه اي فلن يصدق لموسى في اول دعوته ويقر له بالنبوة الا قليل من اولاد قومه بني إسرائيل فهنا ما امن لموسى الا ذريه من قومه الشباب من بني إسرائيل والحكم والله اعلم بكونه ما امن لموسى الا ذريه من قومه ان الذريه والشباب اقبل للحق واسرع لهم قيادا بخلاف كثير من الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم وأيضا أصحاب الأموال كثيرا ما يخافون على أموالهم ومصالحهم لما تجذر في قلوبهم حب المال قال على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم على خوف أي على خوف من فرعون وخوف من أشراف وأغنياء بني إسرائيل فإنهم كانوا يخيفون بني إسرائيل بسبب أموالهم بسبب مصالحهم أي آمنوا على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم أي آمنوا وهم خائفون من فرعون ومن أشراف قومهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه فرعون أي يصرفهم فرعون عن اتباع الحق بمحنة وبلية أن يوقعها أن يوقعها عليهم وربنا جل جلاله بينا السبب في ذلك فقال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين أي وإن فرعون لجبار متكبر على الحق والخلق في أرض مصر حين ذاك وإنه لمن المجاوزين الحد في الكفر والقتل والبغي إذن هو كان مسرف في الظلم والفساد ثم قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير وهذا التوكل على الله رحمة من عند الله تعالى وطمأنينه فربنا جل جلاله لما ذكر خوفهم وعذرهم أتبعه ما يوجب طمأنينتهم وهو التوكل على الله الذي من راقبه يعني تلاشى عنده كل شيء يخيفه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أي وقال موسى لقومه بني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله حقا فاعتمدوا عليه وحده باعتبار أن التوكل هو الصدق واحتماد القلب فاعتمدوا عليه وحده في نصركم ودفع الضر عنكم وبه ثقوا ولأمره سلموا إن كنتم مدعمين له بالطاعة حقيقة فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فأجاب موسى فقالوا على الله وحده توكلنا ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء فقالوا على الله توكلنا أي فقال ابن اسرائيل على الله وحده اعتمدنا وإليه فوضنا أمرنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي قال قوم موسى ربنا لا تغفر الكافرين بنا وتسلقهم علينا فيعتقدوا أن غلبتهم علينا لم تقع إلا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك ويعرضوا عن الإقرار بالحق واتباعه إذن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إلا لا من عذابنا فيقول لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك فتأمل رحمتهم من أجل أن لا يفتن الآخرون بهم وهكذا ينبغي للسن أن يسعى لا يفتن الآخرين بل يسعى لجلب الخير للآخرين وهنا تقديم التوكل على الدعاء وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى لهم فيه تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله تعالى فإنه أرجع للإجابة ولا يتوهمن أن التوكل منافل للدعاء لأنه أحد الأسباب المقصود فالإنسان على الله والإنسان يأخذ بالأسباب من ذلك الدعاء يدعو الإنسان ربه والدعاء عبادة عظيمة وهكذا تأخذ هذه الآيات ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أيها خلصنا برحمتك ربنا من ايدي قوم فرعون الكافرين فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل ونجنا أي وخلصنا يا ربنا برحمتك من بطش وسلطان فرعون وقومه الكافرين الذين يذيقون العذاب الشديد ثم قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اختاروا واتخذوا لقومكما بيوتا لعبادة الله وحده وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس وأتوا بالصلاة كامله وأخبر يا موسى المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييده وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض وهنا لما أجابوه إلى إظهار الاعتمادي والتوكل على الله وفوض الأمر عليه أتبعه ما يزيدهم طبعنين من التوطن في أرض العدو إشارة إلى عدم المبالات وإشارة إلى الصبر والتحمل وأن الإنسان إذا أوذي في الله صبر فإن الله تعالى يعطي الإنسان على صبره وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوته أي وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذ لقومكما اسرائيل في أرض مصر مساكن مساكن يسكن فيها الإنسان والله تعالى قد جعل لنا بيوتا نسكن فيها واجعلوا بيوتكم قبل أي واجعلوا مساكنكم مساجد تصلون فيها وكان من دينهم انهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على امن فإذا خافوا فقد أذل لهم أن يصلوا في بيوتهم طبعا هذا التفسير الذي نختاره بخلاف التفسير الذي قد اختير في المختصر في التفسير نعم ولذلك لما حصلت هذه الأزمة وقد بدات تنثر شيئا فشيء، صار الناس يصلون في بيوتهم فأصبح في كل بيت مسجد ولكل بيت إمام وأقيموا الصلاة وادوا ما أمركم الله به من الصلوات بحدودها في أوقاتها وبشر المؤمنين أي وبشر يا موسى المؤمنين بالنصر والتواب فبشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة والأمر لموسى هو أمر لهارون أي أمرنا كل من موسى وهارون بأن يبشروا المؤمنين بالسعادة الأبدية في جنات النعيم يوم الدين وبحياة طيبة معجلة في الدنيا مع تأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى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 واعطيتهم اموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما اعطيتهم بل استعانوا بها على الاضلال عن سبيلك ربنا امح اموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسيه فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم ايمانهم إذا وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى يا ربنا انك اعطيت فرعون وأشراف قومه زينه يتزينون بها في الأثاث والذهب والفضة وأنواع الحلوي والثياب والبيوت والمراكب وأعطيتهم أموالا كثيرة في هذه الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيل بإتبار أنه قد أعطاه ابتلاءا واختبارا لهم لكن ما الذي حصل صاروا يضلون الناس عن سبيل الله ويصدونهم عن دينهم أي قال موسى يا ربنا إنك أعطيتهم الزين والأموال استدراجا منك واختبارا وامتحانا وابتلاءا فحصل ما حصل ففتنوا الناس بذلك وذا كان لا يؤدي الإنسان شكره تتحول إلى نقمة ربنا اضمس على أموالهم باعتبار ذكر الأموال هي أعزم الدخب دعا بالطموس عليها ربنا اطمس على أموالهم وهذه الدعوه كانت من موسى عليه السلام غضبا لله وغضبا لدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعى نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا طبعا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل على مشرفية المكة أيضا كانت دعوة عليهم ربنا أطمس على أموالهم أن يا ربنا أتلف أموال فرعون وملئه فلا ينتفع بها واشدد على قلوبهم أي وطبع يا ربنا على قلوبهم بالكفر واجعلها قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم أي فلا يؤمنوا بالحق حتى يعاينوا العذاب الموجع الذي يهلكون به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 وفي كل الأحوال مشروعية الدعاء على الظالم هذه الفوائد التي ذكرت فيها طبعا مشروعية الدعاء على الظالم اللي هو غير المسلم أما المسلم فلا ندعو على المسلم أبدا وإذا أوقع الضر بنا نقول الله حسبنا في فلام وبالإمكان نضيف أربع فوائد اولا نقول كل صاحب عمل مفسد شاع بين الناس مدة فإن, فإن عمله سيزل فيما بعد ويضمحل أما أهل الصلاح الذين قصدوا بعملهم وجه الله فإن عملهم لا ينقطع ثانيا التوكل على الله دلالة على صدق الإيمان ثالثا ينبغي على المؤمن أن لا يتمنى البلاء بل عليه أن يسأل الله العافية والسلام لدينه ودنياه لأنه لا يدري كيف يكون حاله عند نزول البلاء لأنه لا يدري كيف يكون حاله عند نزول البلاء رابعا لا يتم الابتلاء في الحياة الدنيا إلا بامداد الناس لاسباب الابتلاء والعطاء إذا ربنا ما أعطاه للناس انما ليختبرهم ويمتحنهم هذا بالله التوفيق